フフ <laughs> <laughs> うん。 Thank、you إ ِ ن َّ الله ليس شيئا عليك ف َ ل َ ي ن سالته َ Mm-hmm. you Well,